به وسلم تسليما كثيرا اليوم بل لم أنسك أخي أبناء سلام الحمد لله جد أيوة الأخوة الأخوات بدأنا في باب صفة الصلاة من يوم الأربعة تقريبا أو من يوم الثلاثاء على الأصح وهو باب مهم جدا لنا جميعا ونحن نقرأ من كتاب عمدة الفقر الإمام العلامة ابن قدام المقدسي الله يحفظه قبل العباس سنعيد الأول جملتين تقريبا وظل بدأنا بهما أو أول ثلاث جمل نعيدها على شكل سريع يعني مراجعة بالفائتي وحتى يربط باللاحق إن شاء الله تعالى قال المؤلف رحمه الله وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يعني المصلي إذا قام يصلي فيجب أن يقول الله أكبر وهذا ولا شك تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان يقول الله أكبر ولا يجوز للإنسان أن يغير هذه الكلمة لو جاء شخص وقال الله أجل الله أعظم كبر ونالصلاة غير صحيحة بل باطلة وإن كان بعض الحنيفين يخالفون فيقولون إن صلاته صحيحة لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمر نافه ورد. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله كما جاء أيضا في حديث الذي أساء صلاته رواه ماري ومسلم. إيه نعم. ولذلك لم يوقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه افتتح الصلاة بغير هذا الذكر بغير قول الله أكبر قال المؤلف يجهر بها يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه إذن من الذي يرفع صوته بالتكبير؟ الإمام لماذا الإمام يرفع صوته بالتكبير؟ كما قال المؤلف ليسمع من خلفه حتى يسمع من خلفه من المأمومين الذين يقتدون بصلاته يسمعون التكبير فيكبرون بتكبيره فإذن السبب أول ليسمع من خلفه السبب الثاني فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو السبب الرئيسي كان يصلي بأصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ويجهر بالتكبير فيضل الله وجهك العقيد ولا حرمك الله الأجر على نشر الإعلان العام والخاص وكذا كل من فعله اعتقدنا للنشيقين والبارزين في أنصار محمد الذين كانوا يكثرون من أو يمشرون الإعلان إن شاء الله المالع خير أحسنت أخي المباركة سيد لا حرمك الله والإنجاب أيكم الله جميعا قال المؤلف ويخفيها غيره يخفيها يعني يخفي التكبير جملة الله أكبر فالمأموم والمنفرد لا يجهران بها المأمور والمنفرد لا يجهران بالتكبيري. لماذا السلام؟ لأنهما لا يحتاجان إلى اسماعي غيرهما. ما يحتاج المأمور والمنفرد أن يسمع غيره؟ إيه نعم. وأيضاً يثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم والله أنهم لما صلوا خلفه وأنهم كانوا يصلونه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجهروا بالتكبير وهناك سبب مهم في عدم مشروعية الجهر بالتكبير بالنسبة للمأموم والمنفرد ما هو أي ولا اللي منكم حضر معنا درس يوم الثلاثاء أو يعني أعمل عقله قليلا وكان ذكيا أحسنت يا أبي عمر ما شاء الله عليك تنتبه عمر الشيء. حتى لا يشوش على غيره وقد جاء عند الإمام وقد جاء في موطأ الإمام المالك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن لاحظ لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فمن باب أولى التكبير وغيره ويظه الله واجهك المطارق قال حربك الله الأجر على نشر الإعلام وعلى كل حال يجب على المأموم والمنفلت أن ينطق أو أن ينطق بالتكبير يسمع نفسه لا بد من هذا وإنما الكلام في قضية الجهر به نعم قال المؤلف رحمه الله ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذونيه يرفع يديه يعني عند تكبيرة الإحرام هذا مستحب كما قال العلماء ليس بواتب وإنما هو مستحب لما روى البخاري المسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر إلى آخر الحديث وجاء أيضا في الصحيحة من الحديث مالك بن الحويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذني الأول قال حتى تكون حذو أذني والثاني قال حتى يحاذي بهما أذني والجمع بينهما أن الإنسان يستحب له تارة أن يرفع على حذو أذني وتارة يرفع إلى حدوي من وقال قال بعضها للعلم ما بينهما يرفع إلى ما بينهما، أي ثلاثة أقوال أو عفواً قولاً. والقول الأول أرجح والعلم عند الله. هنا قال بعض العلماء يرفع يديه ممدودة الأصابع. ليست مضمومة الأصابع إنما ممدودة الأصابع. ينعم الحب قلنا مستحب وهذا رأي جل أهل العلم سلمك الله خير هذا من الأمور المستحبة في الصلاة قال بعض العلماء مواضع رفع اليدين مواضع رفع اليدين ثلاثة ثلاثة شوفوا عبدالعزيز شوفوا عبدالعزيز الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام سلمك الله أختنا المباركة السمية واحدة يا أيها الأحبة الموضع الأول من موضع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام الموضع الثاني عند تكبيرة الركوع عند تكبيرة الركوع الموضع الثالث عند الرفع من الركوع قال بعض العلماء وهناك موضع رابع ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه وهذا هو الصحيح قلنا عند تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع من الركوع الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة عند القيام من التشهود الأول إلى الركعة الثالثة هذه مواضع رفع اليدين التي ثبتت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أخي أيمان أنت معنا في أنصار آل محمد؟ أو في علم و دعوة؟ لا سئلة عندك أخي المبارك وإنشيط أبطالك؟ يا مرحبا بالحبيب دريب آه موجود أو أنت يا أيمان مشرف؟ مشرف في أنصار؟ لا سئلة طبعا في علم و دعوة أخي المبارك أنس أنس موجود، أنس بن مالك اسمه اسمه اه نعم نعم هذا يا شيخ اسأله لا اسأله قل له الاسم والعنوان لإرسال البريد معدر رأيه وليحبه طيب يقول قعد مواضع رفع اليدين الموضوع الأول طيب موجود أنس لاسلف علم دعوة مرسلة خينا أنس وفي أنصار محمد مرسل من من, من المشرفين أهلا بأخي الفاضل والحبيب عمر روى بيض الله وجهك عفون دائما ما شاء الله مساعي الخير طيب كلمة طيب هذه فترة الأخيرة أصبحت يعني ما شاء الله ملازمة. على كل حال بوضع رفع اليدين أربعة الموضع الأول عند تكبيره الإحرام الموضع الثاني عند الركوع الموضع الثالث عند الرفع من الركوع الموضع الرابع عند القيام من التشهد الثاني إلى الركعة الثالثة هذه المواضع الأربعة التي تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه فيها هناك عند القيام من التشهد الثاني للركعة الثالثة هذا هو الوضع الرابع جواري الشيخ محمد البكر يعني صح على كل حال يقول المؤلف رحمه الله ويجعلهما تحت سرته يعني يستحب أن يجعل يديه تحت سرته فيقبض يده اليسرى بيده اليمنى أي وقبض اليد اليسرى باليد اليمنى، أشار الشوكان إن هذه سنة وردت فيها أحاديث متواترة، أي نعم، وذكر بعض العلماء العكس، عموما هل يجعل المسلم المصلي هل يجعل المصلي يديه؟ تحت سرته أم على سرته أم فوق سرته على ثلاثة أخوال أي نعم على الصدر أحسن تخيب أجمع هذا القول الثالث المسألة فيها كلام طويل لأهل العلم وظاهر السنة والعلم عند الله أنه يضعهما على صدره أن المصلي يضعهما على صدره أو فوق السرة تحت الصدر أو فوق السرة وتحت الصدر أين هذا الأقرب جاء في ذلك حديث صحيح حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه القلاصة المسألة الخلال فيها مشهور يجعل يدي تحت سرة هذا القول الأول قول الثاني أنه مخيف أراد يضعهما تحت سرتي أو على سرته أو على صدره قول الثالث وهو الراجح عندي افتيار بعض مشايخنا أنه يضع يديه على صدره أو فوق سرته وتحت صدره نعم قال رضي الله عنه وارضا أمرنا أن نضع أيدينا على صدورنا ومن باب الفائدة كل حديث التي جاءت عن علي وعن غيره في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه على سرتي وتحت سرته لا تصح هذا من باب الفائدة هذا من باب الفائدة نعم وبحث بعض العلماء هذه المسألة بحثا مطولا وأهم شيء أن يعلم بأن هذه المسألة الخلاف فيها مشهور ولا ينبغي لأحدين أن ينكر على أحد لا ينبغي لأحد أن ينكر على أحد هذا فاصل طبعا. هذا هو القول وراجع أخي بي أنس أخي أبا أنس هذا هو الأقرب والعلو عند الله ومن عادة الدروس كما تعلمون أن فيها شيء من الاختصار ليست مختصرة وإنما فيها شيء من الاختصار. أي نعم. المقصود أننا لا نطيل في ذكر الأدلة على الأقوال التي يعني اختلف العلماء بها أو عليها في مسألة من المسائل. صافى الله، واليوم الدرس بين المكتب والمكتب على الشارع العام، فيحجز مثل هذه الفواصل. أهم شيء الإنسان يركز يستفيد بالدرس فرصة عظيمة لك أيوة مسلم ولك أيوة مسلمة يتعلم الواحد منه شيء من أحكام دينه، وهو في بيته وعلى مكتبه وعلى يعني طرائحته وعلى سريره. تعلم شيء من أحكام دينه الله نعمة عظيمة لم يذهب إلى مسجد ولم يذهب إلى مكان بعيد لكي يستمع إلى شيء من الدروس يكفي في فضل هذا ما جاء في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين فهنيئا ثم هنيئا, ثم هنيئا للإخوة والأخوات الذين سجلوا معنا في علم ودعوة وأصبحوا يومياً يواضبون على الدروس وكذلك الأحبة معنا في أنصار محمد الذين يواضبون على الدروس ويحرصون عليها هناك بعض الإخوة يعني ما كان يعني أو ليس بود أن أذكر أسماءهم دائماً يحرصون على حضور الدروس فسال الله لا يحرمني وياهم الأجر والمسوبة ما زال التسديد متاح خل حبيب الرائد أنا وبناسا مش يعني دائما هم المشرفين الذين يعني يدعم غرفة علو دعوة بتعليق نكي فيها وأنا لا أحكيكم على ذلك وأقول اذهبوا وارفعوها لأني يعني لأن ما يهمني أولا هو حضور الدروس وليس أن يكون الغرفة عددها كثير أو قليل نسأل الله لي ولكم الإخلاص في القول والعمل الله يحفظك أخونا ابن عدوان ومرحبا وسهلا بك هذا كلام صحيح أخي الحبيب مجهول بيظى الله وجدك ثم اهتديت أشهد لك بذلك لكنك تغيب كثيرا وأظن لك معدوم أنه منذ سنوات وأعرف فيك الحر سأحسبك والله أسيبك على كل حال نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله قال ويجعل بصره إلى موضع سجوده يعني يستحب أن يجعل بصره يعني ينظر ببصره إلى موضع سجوده وهذا ثبت عن ابن شيرين مرسلا ولم يصح مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه صح عن عشرة صحابة أجلاء وعن عشرة عن عشرة من الصحابة أي نعم روى عن عشرة من الصحابة أنه كان ينظر إلى موضع سجودهم في الصلاة. كلمة كلام الله هناك فائدة مهمة. أرسلوا ليدين حال الصلاة ليس بواجب لأنه كما أشار مؤلف وضع اليدين تحت السرة أو فوق السرة أو على صدر سُحْت سنة ومستحب وليس بواجب. فلو أن إنسانا أسدى يديه طيلة الصلاة صلاته صحيحة. صلاته صحيحة لكنه قد فاته شيء. من الأجرين قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يعني المصلي لما يكبر يرفع يديه يضع يديه على صدره كما قلنا القول الراجع على صدره وينظر ببصره إلى موضع الضار كان في صدف أنصار على المحمد أحسن الله إليك في المبارك ومشاهد معذرتك أحسنت أخي فاني ما أنتبهت الآن الصوت الآن جيد كما كالله أخي الحبيب أجز جزاك الله خير قال يعني يوم من الأمر مستحبة أن يذكر دعاء استفتاح الصلاة من أدعيتي استفتاح الصلاة ما ذكرها المؤلف سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم يعني أنزهك يا ربي عن النقائص سبحانك اللهم وبحمدك يعني وأثني عليك ونحن متلبسون بحمدك وتبارك اسمك بارك كثرة الخير واستمراره وزيادته وتبارك اسمك يعني تعاظم وكثرت بركاته في السماوات والأرض وبذكر الله تنال البركة والزيادة ولا شك البركة والزيادة في الدنيا والآخر وتعالى جدك هذه الكلمة يجهلها الكثير من المصلين وتعالى جدك ما معنى جدك تعالى يعني على ارتفع مم. عزتك جميل يا أبا الفاروق عظمتك أحسنت يا أبا العبات بيض الله وجه على جدك يعني عظمتك هذا يعني أقرب الأقوال والعلم عند الله ولا إله غيرك أي لا معبود بحق إلا أنت طبعا هذا الحديث رواه الأربعة وسنده صحيح دعال استفتاح هذا الذي سمعتموه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول غير هذا الحديث أو غير هذا الحديث مثل ما جاء في الصحيحين كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره وجاء أيضا في الحديث الصحيح وجهت وجهه الذي فطر السماوات والأرض وجاء الحديث الرابع أيضا وإن كان بعضهم يقولنا خاص بقيام الليل والراجح عندي أنه عام الفرض والنفل في قيام الليل وفي كل الصلاة اللهم رب جبريل وميكائيل ويسرا عالم الغيب والشهادة إلى آخره وهنا فائدة مهمة جدا جدا جدا خالك معنا يا الأكرم أو الكرنبار كرنبار خليك معنا استفد تعلم شيء من أحكام دينك إن شاء الله ما أتيت هنا إلا تحب أهل السنة والجماعة وتريد أن تعرف الحق الكرنبار لا بأس ما هي هذه الفائدة أن المسلم يستحب له أن ينوع بين السنن والصفات التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى جاءت سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بصفات متنوعة. فهل نعمل بسنة ونترك الباقي؟ هل نأخذ بصفة ونترك بقية الصفات؟ أم الأفضل أن ننوع بينها تارة نقول الصف الأولى أو نفعل الصف الأول وتارة أخرى نفعل الصف الثاني أو نقول الصف الثاني؟ كما معنا أو كما هو معنا الآن في هذه المسألة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عدد من الأدعية في استفتاح الصلاة أو الاستفتاح الصلاة فالأفضل أحسنتم بارك الله فيكم التنويع ثالثا تقول هذا وثانية تقول الثاني وثالثة تقول الثالثة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قال الناظر رحبه الله, الله وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت عبادة إذا جاءت على صفات متنوعة متعددة افعلها افعل كل الصفات ليست في برة واحدة لا يعني بعض الناس يقول كل أدعية الاستفتاح في صلاة واحدة هذا خطأ ولا يصلح خلاف السنة بل قد لا يقال لا يجوز وإنما تنوع أحيانا هذا وأحيانا هذا وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذن نوعين انظر إلى الـ الـ الـ الـ الـ ما تحصل عليه عند فعلك لجميع الصفات التي جاءت في السنة معينة ماذا تستفيد؟ أولا تفعل السنة يعني فعلت كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية ومهمة قال وتحفظ الشرع بذن نوعين. أدى أنك تكرر هذه الصفات فمن الطبيعي أنك قد حفظتها. طبيعي أنك تحفظها. أما إذا كنت تفعل صفة وتترك الصفات الأخرى فمن الطبيعي أنك تنساها. يا إخواني يا خوات لا أحد يخرج عن الدرس. بارك الله فيكم. أخي ماهر والأخ عماد لكم معنا جزاكم الله خير لا تشتتون على إخوانكم يعني إخوة أخوات كثر معنا يريدون الاستفادة ويريدون الفائدة ولا يريدون التشويش بيض كالله فيكم نعم. فيقرأ في صلاة أحد الاستفتاحات التابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بيض الله وزيكم ولا والأشرة يميني قال ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني يستحب للمصلي قبل شروعه في قراءة الفاتحة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن تقرأ الفاتحة وبعد قولك لدعاء الاستفتاح تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والدليل ما نحفظه جميعا قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما في سورة النحل هذا كما أشرت مستحب سبحان الله أمس هذا الناس اتصل بي وسأل قال هل لابد أن أستعذ بالله من الشيطان وأقول بسم الله الرحمن الرحيم وبيّنت له أن ذلك مستحب قال المؤلف ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم فاضح <مضحي> يا هاجس لا نصلي أن يبث لا قبل أن يقرأ الفاتحة وجاء في ذلك حديث من حديث نعيم المجمر قال صليت ورأى بي هريضة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بي أم القرآن ذكر الحديث المشهور ولذلك لما سلم قال والذي نفسي بيدي إني لأشباهكم أولا أشبهكم صلاة نبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث عند النسائي وسنده جيد وغير ذلك من الحديث التي فيها استحباب البسملة قبل الفاتحة وهذا هو القول الراجح فرحمك الله أخي أبا عبد الرحمن عود الحميد قال بعض العلماء بل البسملة واجبة لأنها من الفاتحة وهذا قول مرجوح والدليل على أن البسمنة ليست من الفاتحة ما جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي أختنا الكريمة أولفين جيرل بعد ذلك نقرأ كلامك لكن لا أجيب على الأسئلة الآن بعد نهاية الدرس لقطة الفاطئة انضمت معنا حديثا ما عرفت المنهجية في من أراد أن يسأل لا سئلة معاشرة تكون بعد نهاية الدرس احسن الله إليكم فلاحظوا قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي شاهد هنا أنه لم يبدأ بالبسملة أحسنت يا أبانس ما شاء الله عليه يعني هذا أن البسملة ليست من الفاتحة فيكون القول راجح أن البسملة مستحبة قبل الفاتحة وليست بواجبته قال المؤلف ولا يجهر بشيء من ذلك يعني لا يجهر بدعاء الاستفتاح ولا بالاستعاذة ولا بالبسملة قال ولا يبدو لي أنها يجهر وليس يجهر يجهر نعم ومعنى قولي يجهر يعني الإيمان والمنفرد والمأموم كلهم لا يجهرون لا يجهرون. لا بدعاء الاستفتاح ولا بالاستعاذة ولا بالبسملة هذا هو الثابت أو ظاهر الحديث عن النبي التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يجهر لا بدعاء الاستفتاح ولا بالاستعاذة ولا بالبسملة وجاء في هذا حديث صريح أول أنس رضي الله عنه، صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا أنس من كبار الصحابة، من العلماء الصحابة، ومن الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، خلف أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والحديث في الصحيحين أثر هذا في الصحيح هوه هو البخاري مسلم ويرى بعض العلماء كما لا يخفى الكثير منكم جواز فالبعض يرى مشروعية الجهر بالبسملة وأظن هذا قول الشافعي أظن هذا مذهب الشافعي والعلم عند الله ومن باب الفائدة شارب كثير إلى أن العلماء أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر من جهر بالبسملة صلاة صحيحة ومن أسر صلاته صحيحة جيد؟ هذا ما ذكاة أخي أنا أشكر الأخ النشيط والمبارك طارق ليما يعني ما شاء الله ما يأتي للدرس إلا ويلخص ما أقوله على العامة سوالله لا يحرمه الأجر والمثوبة لا إله إلا الله استغفر الله استغفر الله أشار ابن تيمية لفائدة جميلة أعجبتني وكنت أفعلها سبحان الله ولم أعلم أنها لشيخ الإسلام ابن ولم أكن أعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية راها وهي أنه يستحب الجهر بالبسملة للتأليف يعني نفرض مثلا ذهبت إلى أندونوسيا أنا سبق أني ذهبت هناك فكنت أراهم وكنت أعرف أنهم يعني يجهرون بالبسملة قدموني بعض المرات فلم أجهر وبعض المرات فجهرت قلت من باب تأليف قلوبهم وبيان أن هذا الأمر مستحب وواسع فيه وأن الأمر واسع فيه والحمد لله يعني اليوم اطلعت أن شيخ الاسلام التيمية قال استحب الجهر بالبسملة للتأليف كما استحب أحمد ترك القنوة في الوتر تأليفا للمأموم إليس كلهم محسن تخيم وصل لكن الأغلب قال ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها عليك السلام عليك الله قراءة فاتحة كما سيأتي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها وسيأتي بعد قليل الخلاف بالنسبة للمأموم فيها الله يحفظك هنا وينفع بك كل والجميع ساك الله خير لكن هنا يعني يعلم أن قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام ركن بالاجماع، وإنما اختلفوا في المأموم هل يجب عليه أن يقرأ الفاتحة أم تكفي قراءة المأموم عنه يعني هل قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم ما يحتاج المأموم أن يقرأ الفاتحة هنا اختلف العلماء اختلافا طويلا عريضا قديما وحديثا هذه جيدة عريضا ها؟ طويل نسمعها كثير لكن عريض هذه جديدة تسجل في قاموس قاموس أرفة علم ودعوة هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة أم يكتفي بقراءة الإمام لها عنه كما قلت في في خلاف على ثلاثة أقوال أشهرها قولان القول الأول أن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأمور فلا يجب على المأمور أن يقرأ الفاتح لاحظ المأمور لكن المنفرد يجب عليه أن يقرأ الفاتح الإمام يجب عليه أن يقرأ الفاتح وإنما الخلاف في المأمور القول الأول أنها تكفي وهذا ما اختاره المؤلف قال ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأمور فإن قراءة الإمام له قراءة واختار هذا أيضا شيخ الاسلام بالتيميه رحمه الله استدل بقوله تعالى واذا قريء القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون استدل بحديث إن لم اكن واهم رواه امام احمد من كان له امام فقراءته له ثراءه اي نعم القول الثاني بل هي واجبة يعني يجب على المؤموم أن يقرأ الفاتحة وهذا القول الضاجح عندي أنا بحثت هذه المسألة تبين لي أنه لا بد على المؤموم بالفراءة الفاتحة واختار هذا جماعة كثيرة من أهل العلم ومن أواخرهم شيخنا عبد العز بن باز رحمه الله وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله وغيرهم من أهل العلم رحم الله الجميع والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سأنتخون أبو الوليد وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بم صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن يعني الفاتحة فهي خداج خداج خداج يعني غير تمام خداج يعني الناقصة والحديث الصحيحي وغير ذلك من الأدلة وحديث الذي رواه إمام أحمد قال لا تفعلوا يعني لا تقرؤوا خلف الإمام إلا بأم الكتاب الوحيدة التي تقرؤونها خلف الإمام أما غيرها فلا وجود سناده بعضه وغير ذلك من الأدلة حديث عام هذه لا عام تفيد أنه لا بد من قراءة الفاتحة على الإمام والمفردي وكذا المأموم الله يحفظ في حيك هنا مصر عليك السلام ورحمة الله الله الجميع وأما استدلال المؤلف وشخص السلام وغيرهم بأدلة من أشهرها الآية الكريمة فنقول الآية الكريمة عامة وإذا قرأ القرى فاستمعوا له خصصها الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني فقط قرأوا الفاتحة واستمعوا لقراءة الإمام وأما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة هذا حديث كما أشار ابن حجر ضعيف باتفاق المحدثين حديث ضعيف باتفاق المحدثين جيد؟ هذا مثلا مهما للعلي أقف فيها يعني ولو دقائق إذا كان أحد منكم عنده شكال لأن الخلاف فيها طويل وأنا مثلكم يعني أبحث عن الحق كان أحد منكم عنده دليل على أن ما رجحته مرجوح فلا بأس نستفيد إن شاء الله أحسنت يا أبو آدم وأحسنت يا أبو آدم زاك الله فيه لكن هذا غير صحيح وإنما لحديث لاحظوا الأحاديث ليست حديثاً واحداً، كلها تفيد بأن قراءة فاتحة واجبة على الإمام وعلى المأمور، على الإمام وعلى المأمور. الله المستعان. سال تسعة دقائق. سبحان الله. سبحان الله. تحولنا. إن أظن الآن درس الشيخ محمد، الشيخ محمد موجود، الشيخ محمد بن الخليفة درسه في. شرح مضومة قواعد الوصول ونحد طلاب العلم نحسبهم على خير وماجستير في وصول إن شاء الله يشرح مضومة قواعد الوصول في طبعا علم العلم ودعوة. وذلك ضمن أكاديمية السنة العلمية التي تهدف لتخريج طالب علم في سنة واحدة بإذن الله لعل أجيب على الأسئلة وإذا ما يأتي الشيخ إن شاء الله أي. يعني حجر يقول ضعيف باتفاق المحددين فأخطى العلبة كله ليخل من قوله ويغد وماذا من حجر عند غيره لعله يأتي شيخ محمد تعرفون عنده يعني والدته مريضة نسأل الله أن يجمع لها بين الأجل والعافية ويضا الوضع البلد في عند أخوانه في مصر يحتاج إلى أنه يكون قريب من والدتي فيتعذر عليه أحيانا لقاء الدرس ومع ذلك تزاه الله خير أغلب الأيام يشارك فيها أو يشارك في لقاء الدرس لا بأس خايفون نأخذ سؤال من أنصار محمد وأسؤال من علم ودعوة لعله يوضع على العام لا بس اليوم ليكون على العام معنا العادة يكون على الخاص استهدوا الله بن حبيب ونشيط عثمان يريد أن نراك علم ودعوة بن حجر قال أخي الحبيب أحمد ضعيف باتفاق المحدثين عندنا شركة لنقل المال من المنازل وقاينه أن الوايت طيب يا بأنا أن الوايت يعني هو عبارة عن لن يحمل الماء سيارة تحمل الماء لا يقوم تنظيم المخزان من ساعة الوالدة ومن ساعة, ساعة الحزان فأطم عامل أبلي. لا بس لا إن شاء الله لا بس ما دام أنه يذهب إلى مشوار آخر خارج عن عمله الأساسي فلا بس إن شاء الله خاصة مثل ولا يحتاج يحتاجون إلى المساعدة هذا من غرفة علم ودعوة يقول ما رأيك بتسير الجلالي وجعله كخطوة أولى في قراءة التفسير وهذا القراءة التفاسير خير وعوني لتدبر الله أقول بالله الله توفيق من الخطأ الكبير أن يبدأ الإنسان طلب علم التفسير بخراءة تفسير الجلالين هذا من الخطأ الكبير إلا إذا كان قد درس العقيدة والتوحيد وعرف منهج الأشاعرة على الخصوص ودرس شبهاتهم والرد عليها فلا بأس لماذا؟ لأن تفسير الجلالين في تأويل الصفات كثير وليس بقليل فمن الخطأ أن يقرأ المسلم فيه بعد أن يتمكن في العلم الشرعي ويدرس العقيدة لبس أن يقرأ على كل حال كتاب زمدة التفسير من أفضل التفاسير التي يبتدئ أو يبدأ فيها طالب العلم أو يقرأ فيها طالب العلم يقول ما هي أحكام سجود السهو سيأتي معنا إن شاء الله يأتي معنا بشيء من التوسع بإذن الله عز وجل يقول هل من أدعية استفتاح الله كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيل الجواب بلا ثبت هذا فقره النبي عليه الصلاة والسلام قال أحد الصحابة وقره النبي عليه والسلام بل عليه صلى الله عليه وسلم يقول أنت آيفون يقول أردو التأكيد أو أريد تأكد منك بمعلومة هل تراجع الشيخ أممداد عدمين عن نظنية فاتحة الصلاة السرية والجهرية أو أنه أعلم ما توصل له في بحثه المشهور الأصل يعني ما جاء في بحثه المشهور وأنا لا أعرف أنه تراجع أنا كنت أدرس عنده إلى أن توفي رحمه الله ولا أعرف أنه تراجع إلا أن أكون واهم هذا شيء آخر بالعكس عثمان جزاك الله خير أنا فائدة طيبة هذا يقول إذا دخلت المسجد وكانت هناك جماعة في التشهد الأخير وأعلم أنها ستقام بعدها جماعة على أفضل أن أصلي مع الجماعة الموجودة أما أنتظر الجماعة التي بعدها الجواب يرى الشيخ البعثيم رحمه الله أنه إذا كان يغلب على ظني بحضور جماعة ثانية الأفضل ألا ت تدخل مع الجماعة الأولى وإنما تنتظر الجماعة الثانية لماذا لأن من أدرك ركعة من الصلاة قد أدرك الصلاة ومن فاتته كل الركعات فقد فاتت الصلاة مع الجماعة ذهب عنه وأجر الجماعة آه حياك الله أخونا السلفي مع ذرة <تصفيق> أنا فتحت الجوال حتى تعرف يعني أني في ذنس ولا اسمك مخذن عندي رعاك الله في الموبايل أو في الجوال فيها خلاف لكن الراجح أنها جائزة ثبتت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث التنمذي من يتصدق على هذا حديث صحيح من الشيخ بسارة من هو اخي ابو جابر كان احد المشايخ دخل معنا فلا بد من الترحيب به وانزل الناس منازلهم حديث ذكره مسلم في مقدمته صحيح وهو حسن ان شاء الله يقول دخلت المسجد هذا جبت عليه هل يصح سدل اليدين في الصلاة قلنا نعم يصح نعم وصح ولا بأس في ذلك كشرت هذا في ثنايا الدرس ومن أشار إلى هذا ابن حجر وجماعة آآ بسارة هو أبو من يعني نكه آآ بسارة معينتين. حي الله أخونا الشيخ بسارة مرحبا وسهلا بك بين أخوانك وأحبابك شرفتنا لا بأس أبشر أبشر أخي السلفي لكن أنت من السيدات الإخوة إن شاء الله التي وصلت عند المعينين يقول هل في الأذان والمؤذن منتعل من شيء أو كان غير متوضع عموما الجواب في كل الأمرين ساعة يعني لا بأس بذلك سواء كان يعني قد انتعل له ويريد أن يؤذن وهو منتعل لا بأس أو أراد أن يؤذن وهو متوضع أو غير متوضع أراد أن يؤذن وهو غير متوضع فلا بأس أشرا لهذا جماعة كثير من أهل العلم وما جاء أنه لا بد للمتوضي أو للمؤذن من الوضوط هو ضعيف كله ضعيف حول الله قوة بالله إن شاء الله خيستلت إن لو يكون بالجوال أفضل وساكل الطلاق هذه ستسيره هل البسملة من آية أو آية من سورة الفاتحة قلنا راجعنا ليست من المفاتحة وذكرنا الدليل الأخ اللي سأل هذا السؤال أو أرشل سؤال لأخينا آيفون يرجع لتسجيل الدرس الدرس مسجل في غرفة علم ودعوة أخواني يعني ينزلون الغلابط بعد قليل إن شاء الله هل من طرق تحريك الأصبع في التشاهد الإشارة به بشكل شريع صعود ونزول الجواب ذكر هذا بعض العلماء أنه كان يعقد 53 عليه الصلاة والسلام بعضهم حسب أنها 53 مرة كذا شار بعض العلماء من المتقديون والمعاصر وإنما هي الحركة المعروفة عن أبو الحبيب ونشيط وثمان خلال يقول هل من السنة دخول الإمام للمسجد قبيل الإقامة والسروع مباشرة في قبل أداء ركعة تهيئة المسجد الجواب نعم هذا ظاهر السنة وليس بلازم ليس بلازم يقول هذا الأخوان هل سجد السهو قبل السلام بعد السلام؟ هذا من المسائل التي كما قلت ستأتي معنا في الدروس القادمة إن شاء الله. وبوضع هذا الأسبوع نصل إلى أحكام تجديد السهو. مثلا في خلاف مشهور وأحد القولين لشيخنا المبارز رحمه الله أنه مخير إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء بعد السلام. وشيخنا من عظيمين رأيها لعلها أقرب أن إذا كان سجود بسبب نقص فيكون قبل السلام وإذا كان عن زيادة فيكون بعد السلام ولا في هذا واسع ما معنى قول ولا ينفع الجد مك الجد أي لا تنفع عظمة إنسان عن عظمتك يا رب هل يجوز الصلاة في مسجد في شيعة هل تجوز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 شعبة سلام الصوت جيد في علم ودعوة، بس كذلك. إذا وصل الشيخ محمد أخبره لي. نختم بسؤال أو سؤالين حتى لا أطل عليكم إن لم يكن قد أطل أو إن لم يكن قد أطلت عليكم هل يجب الوقوف عند قراءة دعاء الستفتاح لشرى العمام بقراءة الفاتحة إن كان شيء يسير فلا بس وإن كان شيء كثير فيقف لعموم الآية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون يقول الموانع التكفير أربعة تأويل الجهل معتبر خطأ ولا كرام وجل جواب بلا هذا بحث نفيس شيخنا الشيخنا الدكتور أو الأصاحب البروفيسور عبد العزيز عبد اللطيف أنا لعلي أقف عند هنا وأكتفي بهذا والله أسألني يوفقني وياكم إلى كل خير وأن يرزقني وياكم العلم النافل والعمل الصالح من كان عند سؤال ينسره لي على الخاص فإن لما تمكن أخي المباركة يكون أبو شاري أيضا عنده رقم جوالي ممكن أن يعطى وفق الله جميع كل خير ولكم إن شاء الله في الغد والله تعالى على وصلي وسلم على نبي محمد وآله وسلم تسعيم كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته